السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أكشمي تقرئي. نبدأ الآن في درس أول في الحديث. الأربعين النووية. الكتاب اسمه الأربعون النووية. الأربعون لأنها عبارة عن 42 حديث. والعرب في عددها تنجي الكف. غالباً تنجي الكف. والنووية نسبة لمن جمعها وهو الإمام النووي رحمه الله تعالى يحيى بن شرف أبو زكريا النووي نسبة إلى قرية نوة قرية من قرى حرام في سوريا موجودة إلى الآن الإمام النووي تميز حياته بثلاثة أمور تميز حياته الإمام النووي بثلاثة أمور الأمر الأول العلم وتميز علم الإمام النووي أشياء. شيء أول جده في الطالع وفتح ذكر في ترجمته أنه كانت ربما تمر عليه الشهور لا يضع جنبه على الأرض وإنما ينام جالسا بين الكتب. له زميل طبعا كان لا يقول اللحنات شهر مراحيح. وكان لا يقول في اليوم والليلة إلا رغيفا واحدا وشربت انا واحدة عند السحر وكان يشرب الصوت له جميل في الطلب جميله في الجراشة في يوم القيام بارد عليه خيارة خيارة من له خذ قنمات أخشى أن تركب بدني فأنام فكان مستهدا جدا في طلبية العلم كان له في اليوم 12 بس اثناشر بس لون مختلف، مما تميز ذي علم الإمام النووي كثر إنتاج العلمي له كتب قمن منها المجموع ومنها شرفه مسلم وهو ذلك من كتب المشاهير وأشهر كتبه على الإطلاق رياض أبو الصالحين والأربعين النووية. الأمر الثاني الذي تميز ذي الإمام النووي بعد العلم. ايضا مما تميز بعلمه ان الله جعل قبولا لكتبه قبولا عديدا عند العرض والعلم وهذا هو العديد في كتب الإمام الله رحمه الله مع شغر سنه فقد مات عمره خمسة ربعين سنة فقط خمسة ربعين سنة بترك هذا العلم العظيم وزاع صيته في الأمة مما تميز البيحة إن أنه هو الأمر الثاني زهده في الدنيا وحرصه على التعبد الإمام النووي رحمه الله تميز أيضاً بأمر الثالث وهو بالأمر بالمعروف والنينو عم المنكر والدعوات إلى الله عز وجه الإمام النووي ولد في الثلث الأول من القرن السابع ستمية واحد ثلاثين جرية وتوثي ستمية شتة وشبعين وقد بلغاً من العمر خمسة وأربعين سنة ودفن في قريات المدوي دفئة للمنبالبولي جمع بقى اثنين واثنين حديث يريد ان شاء الله المدينة الحديث تكون لكتب جاهزة كاملة معانا علشان نقرأ منها هذه الأحاديث إنما هي أحاديث كلية يرجع إليها الدين كله إن شاء الله تعرف ابن رجل أخذ الاثنين واثنين جود على ثمان أحاديث وشرحها في كتاب عظيم اسمه جامع للهما الحكم شرح 50 حديثا من الجوانعي الكريم لـ الحديث الحديثة النووية كل ما يجب أن حديثين حسب ما تعشر باختصار وانت يجتهد أثناء أسبوع أنك تحفظ هذا الحديث أو الحديث الحديث الأول يقول من النووي رحمه الله تعالى حديث من 40 مجلس قلب جاهزة يقول لنا رحمه الله تعالى عن ثمين المؤمنين أبينا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت إجرته إلى الله ورسوله فإجرته إلى الله ورسوله ومن كانت إجرته لدنيا يصيبها أو إراءة ينكفها فإجرته إلى ما هاجر إليه أحدج من المثل المذكبة تحت على ما نخلص شرح الحديث، وفي مثل ما هو هذا الحديث أولاً، المسألة الأولى، المسألة الأولى مكانة هذا الحديث في الدين، ذهّد جماعة من العلماء إلى أن هذا الحديث نسخ الدين. طب إذا كان هذا الحديث نسخ الدين، ففينا الحديث الذي يمثل النسخة الثانية؟ حديث عائشة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وهذا الحديث ظل الأربعين نوية وشيئتها جماعة قالوا لا ما هو اشتر الدين ده هو تلك الدين هو تلك وحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد هو التلك التالي كفين الحديث الذي يمثل التلك التالي حديث الحلال بيء والحرام بيء وبلنهما أمور مشتلئات وهو معنى في الأربعين وشيئت جمع من أهل قالوا لا ما وش تفسيره هو ربع وحديث من العمل عمل ليس عليه أمرنا فورد الربع التاني وحديث الحلال وبين والحرام وبين الربع الثالث طب الحديث اللي بيمثل الربع الرابع قالوا حديث يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يوما نطفه ثم أربعين يوما إلا آخر هذا الحديث وهو معنا أيضا في الأرض عين نوية وشميات فهذا الحديث منجلته في الدين العظيمة وهذا الحديث يمثل الشرط الأول لشروط قبول العمل وهو الإخلاص لله عز وجل طيب نأتي إلى الحديث المسألة الثانية ألفاظ الحديث عن أمير المؤمنين أمير الأمين يلقب به من تولى إمرة المسلمين ومن كان يحكم مصر كان يلقب به، هاه؟ في العون. ومن كان يحكم الروم قيصر. ومن كان يحكم فارس فشر. ومن كان يحكم الحبشة النجاشي. ومن كان يحكم اليمن تبع تبع طيب. والذي يتولى يمرة المسلمين لقى بأمير المؤمنين عن أمير المؤمنين أبي حرش هذه كنياة عمر رضي الله عنه وحرش اسم من أثناء الأسد كنيا بذلك لشجاعته وإقدامه فكان شديد الهيبة حتى أن الشيطان يهابه والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن عمر إذا سلك فجا فلك الشيطان فجا غيره طيب عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن خطاب رضي الله عنه ترجمته هو عمر بن خطاب العذري فرشي من بني عدي هو في سنة الثالثة وأعز الله بالislam ومن أقبه عظيمة قال صلى الله عليه وسلم رأيت كأني أشرب لبن فأعطيت حظا عمر فشربها حتى خرج من فمه قالوا فما اولتها يا رسول الله قال العلم امر ملهم حد وقال صلى الله عليه وسلم رايت الناس وعليهم قمص في الرؤيا ده كلهم منهم من قميصه الى كوعي واحد جلبيته من اللي يجي لنهايه العضمه دي بس شد الجلباب من ومنهم من قميصه الى حوي ومنهم فعرض عمر وعليه قميص يجره واصل الأرض بجره قالوا فما أولت يا رسول الله قال الدين دين عمر الرافل رضي الله عنه هو أول من أول خليفة نقذ أمان المؤمنين وأول من جمع الناس على صلاة التراويح في رمضان وأول من عثى يعني عين حرص على المدينة وحرصها بالليل وأول من أرخ التاريخ فالهجرين فاستشهد رضي الله عنه قتيلا بيد المجوسي يكن بأبي ذؤلؤة قتل أبو ذؤلؤة قتل أبو ذؤلؤة ويصلي بنا الصلاة ثجر سمتبتع بسم هذا المجوسي أبو ذؤلؤة قتله ثقداً على الأسلام وأهله وانتقاماً له من أجل الكفار أنه كان كافر أبو ذؤلؤة والعاجب العجاب الذي يشيب منه شعب الرأس أنك تجد لأبي لؤلؤة الآن في مدينة كاشان الإيرانية قد رأيت فيلم وثائقي بنفسي لمرقد أبي لؤلؤة وقد جددته الحكومة الإيرانية سنة 2003 وجعلته مزارا. مرقد باب شجاع الدين أبو لؤلؤة ويمتسعه ربيع لكل سنة يجعل الشيعة لهذا المرقد عيدا يسمونه عيد الغفران ويقولون من زار مرقة أبي لؤلؤة غفرت ذنوبه والله سمعت أحدهم بأذني يقول اللهم احشرني مع أبي لؤلؤة يحبونه حبا عظيما لأنه قتل عمر رضي الله عنه الشيعة الآن ماهو قديم مدينة كاشان الإيرانية في الجاة الجنوبية منها واد موجود فيه مرقد عظيم مرقد حضرة بابا شجاع الدين رضي الله عنه الشيعة سبحان الله في التاريخ تجد الناس حين يصرخون في الأمة احذروا الشيعة. الشيعة ولا تثيق الأمة إلا على خناتر الشيعة وهي تبقر بدولة بدولة المجمنات التي تأهل في ذلك وتقصر الأطفال تغذيب كأنك تتحدث عن أمر معدم كأننا نتخلم عن كميا ولا تركيب ذو على رأي الأخذ يا إخوة كل ما نختلف في المسألة يقول هي كميا ولا تركيب ذو مش كميا ولا تركيب مش هيعهم والموضوع والمرجز موجود يحضون إليه كل, كل... تسعة ربيع من كل سنة او والحكومة الايرانية جددت ثلاثة وثلاثة وثلاثة وثلاثة وثلاثة وثلاثة وثلاثة بعد ذلك يعلق سورة حسن نشر الله في المحل مغافظ ايه؟ أنتم ما سمعتم هذه الأنفاظ منه من قبل لكن أمر عجيب عجيب حتى يعدم صدام ما يحيط به إلا الشيعة ومغمي النفسه وما رأيتم بأنفسكم وتعجب غاية العجب من أهل السنة الذين يدفعون أهل الشيعة رأوا أجلا يموت يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مرتين يقول لا تكفي الشهادة ولما دي كل الشيعة العمال كده لا لا يبحث عن الحجة للبساعة الشيعة ويرى رجل يموت أمانا ليش هتلالك ويش هادا لا تكشف هو اللي كان كافة طلحياته ما نفعشه طلد من يوم أجمع أهل السنة على أن من تاب قبل موته ولو من ما لم تبلغ رشو حكومه فإن توبته مقبولة توبته مقبولة وسوء الاهل العلم عن المحكول عليهم بالإعدام إذا صلت ونطق الشهادتين قبل نوته وتاب هل تقبل توبته تقبل توبة العبد ما لم يغرر كما أخبر صلى الله عليه وسلم عجب يقول عجيبه والله أول من يفتود نار شيعة هم أقبل رأس الشيعة في الكويت عالمهم يصدر فتوى بتكفير الدكتور يوسف القرابلي لعلكم عشان الدكتور يوسف من أشد الناس حثا على التقر التقرير المزعوم الموهوم بين من المشكل وتتناقل الفتوى شلعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي هو في جنه قطعا تحتفلون بيوم انتم ويعظمون مدوسيا ما تموسيا لا نوقت العرش حب كل شيء يعمي ويصل الهوى أن أهل المؤمنين أبي الحارث المارد من الخطابي رضي الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أعماله الأعمام دم عامل لكن ما المراد بالعمل ما المراد بالعمل العمل متاب هذا كلام مهم العمل كل ما يقوم به العبد من قول أو فعل أو ترك مقصود. أقول تاني. العمل كل ما يقوم به العبد من قول أو فعل أو ترك مقصود. قولك قراءة القرآن. فعلك الوضوء حضور مجلس العلم الآن. أو ترك مقصود. نحن الآن الحمد لله يعني قلناه. نترك النظر في الحرام ليه؟ لأنه مش موجود. الترك المقصود انك تقصد الدرجة تقرب من الله. مثلا موظف في مصلحة حكومية دخل المصلحة وطلع المعاش اشتغل 40 سنة لم يرتفش ليه؟ لأنه محد شرط عليه رشوة. ليه؟ وهو رشوة عن حرام ولا يقصدها ولا يريدها. واحد آخر زميله نفس المصلحة. يجد له فرص للرشاوة مرارا فامتنع ولم يقبل. الأول فرص لأنه لما يجد له لكن الثاني ترك تركا مقصودا فالترك المقصود انتبه بالمثال الذي معناه هو الشخص الثاني الذي ترك الحرام قصدان طيب القوت بالنية والعمل بالنية والترك المقصود بالنية ترك الرشاوة علشان يقولوا عليه شريف لا لأن الله حرمها له ما نواه ترك الرشوة لأنها نحرم خوفا من الله له ما نواه قرأ القرآن ليقال عنه صوته حسن له ما نواه قرأه تقرض إلى الله اقتضاء مرضاته ورجاء لثوابه ثوابه له ما نواه حضر مجلس العلم مكسوف يمشي مكسوف من الناس له ما نواه حاضرا تقربا الى الله قاصدا الاجر من الله قاصدا ان يتعلم ليدفع الجار عن نفسيه ما بينه وبين الله فيعظم الله على بصيره فهنا الواحد انما الاعمال بالنيات انما الاعمال بالنيات النيات جمع لية، والنيه قصد القلب ومحلها القلب وليس اللسان فالتلفظ بها يدعف التلفظ بها بدعف انما الاعمال بالنيات اللية تطلق في كلام أهل العلم في أحوال حال الأول تطلق في مقام التمييز بين العبادات المتشابهة بعضها عن بعض إزاي أنت بتدخل المسجد من صلاة الفجر بتصلي ركعتين قبل الفجر أو المسجد دخلت المسجد بعد ما فرغ الناس من صلاة الفجر فرغ الناس من صلاة الفجر دخلت لوحدك خدت عمود صلي ركعتين ومسلمت ومسلمت وصلي ركعتين ومسلمت الركعتين الأولانين سنة ثلثت ثلثت ثلث. ثلث. فرض الصورة واحدة ما الذي جعل هذه صنة وما الذي جعل هذه فرق اللية فنيتك ميدت بين العبادات المتشادة ثابعا عنها الآن امرأة في نفاسها النفاس عندها ثلاثين يوم مثلا أتنى فترة النفاس بتغتشف تكتسب تنوي النظافة، فلما انقطع دم النفاذ اغتسلت تنوي رفع الحدث. الغسل دي زي بصدق. ما الذي فعل هذا غير رفع هذا القصة غير رفع هذا رافع النية. إذا النية تميز العبادات من بعضها عن بعض. المقام الثاني هو الأخطر. النية تميز المقصود بالعبادة. واحد أخرج مالا وأعطاه لساكس وراح. آخر أخرج مال شمال بنفس المغدار أعطاه لناس شاكس رحل شاكس الأول أعطاه مستحضرا فضل الصدقة وأن الله يربيها ومنميها حتى تكون كالجبل وأن الإنسان يستضل بظل صدقته يوم القيامة الثاني أعطاه من أجل أن يصفه الناس بالكرم حد منهم يتكلم بالكلمة ولا في القلب الأول قصد الله لعبادته والثاني قصد الناس إذا النية تميز المقصوبة بالعبادة هل أنت تقصد ربك أم تقصد الشيء من الدنيا؟ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته ضرب النبي مثلا بالهجرة انتقال من البلد الشرك والمعاصي إلى بلد الإسلام والطاع اثنين منتقلين أنا عرش نياتهم إين اللي يقصد في انتقاله إذا الله وطعات رسوله هجرته إلى الله ورسوله ومن قصد بهجراته دون من يصيبوها أمرات الهجرة فهجرته إلى ما إليه من المقصود بأعمالنا من المقصود بشلاتك جكاتك من المقصود بحجابك أيها المرأة من المقصود بكذلك القرآن من المقصود بكل عمل صالح؟ فاتش في, في, في نيتك واحدة فإن النية تتلون أشد من تلون الحب إنما الأعمال وبنياته إنما نكلم يعين ما نوى فمن كانت هجرته الهجرة الانتقال من مكان إلى أرض وفي الشرع المراد الانتقال من بلد الكفر والطاعة من بلد الكفر والمعصي إلى بلده الإسلام والطاعة والهجرة أنواع منها واحد الكلب استعملت الله من ذلك هجرة المكان إنك تزيد مكان وتتركه وأعظمها الهجرة من بلد كفر إلى بلد إسلام لإقامة دين الله عز وجل وهي واجبة على من عجز على قامة دينه في بلد الكفر. عكشها الانتقال من بلد الإسلام إلى بلد الكفر يلينتقار من بلد الإسلام إلى بلد يقيم هناك والانتقال من بلد الكفر من بلد الإسلام إلى بلد الكفر حرام ولا تصير حلالا إلا بأربعة شروط عكش الهجرة ان يلينتقار من بلد المسلمين ويروح يقيم في بلد الكطف حرام ولا تكون حلالا إلى شروط الشرط الأول أن يكون لدى المنتقع المسافر المهاجر دين يحميه من الوقوع في الشهوات وأن يكون لديه علم يمنعه من الوقوع في الشبهات وأن يكون ذهب لحاجة المقصودة شرعا مال لدين أو دنيا كان إلى الله أو علاج لا يتوفر في بلده طلب العلم لا يتوفر في بلده الأمر الرابع أن يظهر دينه في بلد الكفر ويظهر الدين ما يسمعنا أنك تقول أنه مسلم وصله وصله من إظهار الدين أن تنكب على الكفار كفرهم وتبعوهم إلى الله عز وجل النوع الثاني من الهجرة هجرة الشخص هجرة الشخص وتسمى هجرة أهل البدع والمعاصي يخفض منك جار صاحب معاصي يجوز لك أن تجره إذا كان هجرتك له ستصلحه لو كفامته ويصلحه انت تركه يشرع رجل أما إذا كان هجرك له لا يصلحه ما دي مشاكل نتكلم عنه في وقت اخر ان شاء الله فهم. النوع الثالث من هجرة هجرة العمل هجرة العمل يعني هجرة المعاصي والذنوب وقد قال صلى الله عليه وسلم والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه إنما العمل للدنيا إنما لكل مريء ما نوى فمن كانت هجرته لله ورسوله هجرته لله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يشبهها الدنيا حياة الإنسان الأولى وللإنسان حياة ثانية الآخرة والدنيا والدنيا ممر خلقها الله عزوجل الله تعالى لتكون معبرا إلى الآخرة وسمي الدنيا لدنوها قرضها قريبة دنيا تنتهي لحظة أنت في لحظة كم كم كم حياة تكنت في الدنيا أنت لحظة للحظة التالية لكن فرضنا أنك عن مرتي ناعم مرتي فإنها قريبة وتشمل الدنيا دنيا ذناءتها فإنها لا تشوع عند الله ذنأها معورة ولا ترتفع قِيمَةُ الدنيا إِلَّا إِذَا صَرَفْتَهَا لِلْآخِرَةِ شخص أنفق جبل من ذهب على شهوات نفسه المحرمة لقمة ذهب شخص تصدق بنصف تمره قال صلى الله عليه وسلم فإن الله يضعه في كفه نصف تمره ويربيها كما يربي أحدكم فرثه حتى تكون كالجبل وقال صلى الله عليه غدوة أو روح في سبيل الله في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها وموضع صوت أحدكم في جنة خير من الدنيا وما فيها دنيا كلها لا تساوي شيئا إلا إذا أنفقتها للأخرة ما لم وقتا وجهلا فمن كانت الدنيا يصيبها لحظ نفسه لا للأخرة أو مرأة ينكفها النكاح في اللغة الجمع بين الأيمين وفي الشرع عقد زوجته الصحيح وكل لضي نكاح في القرآن فإنما هو بمعنى العقد فقط كل آية فيها كلمة نكاح في القرآن فإنما بمعنى العقد إلا آية الواحدة النكاح فيها بمعنى الجناعة ما هي لا هو وعقده ها لا برضو العقد لا تعقدوا على ما ما ما تزوجوا هذا قبل لا ينكحوا لا يتزوجوا لذلك لعقد هذا عقد لا لا كذا يعني لا كذا خلينا لا, لا تقربون من نفترق عجف فنيكثف لا قد كده قد تنفع فلنحجبه لو جانت كده قد تنفع لكنها مش ها هذا ما عندك قال الله تعالى فلا تحل له من بعده حتى تنكح ذوها الضيرة هنا امتناع ما عدا ذلك في القرآن قولي فهنا بمعنى العرق طيب او مراد من انتفت هجرته الى ما هاجرى اليه لم يذكرها النابش والتحقيرا من الشأن من بعض ثوائف الحديث هذه ما عندكم من ثوائف ايه ثوائف الحديث هذا؟ العمال والمخاص طيب العمال والمخاص وجوب الإخلاص في العام طيب الهجرة على الله أحسنت إلى رسولك طيب الله يحسنيك بالنية أحسنت منزلة عمر سهلة الدين وفضلهم ولا لا؟ وغير ذلك من الثوائف التي غير ذلك من فضلك يعني. طيب الهجرة أنواع تحدثنا عن ثلاثة أنواع ما لو ذكرنا بهذه الثلاثة أنواع النوع الأول هجرة المكان يعني هجرة مكان الكفر والمعاصي إلى مكان الإسلام والطاعة أحسن النوع الثاني هجرته. هجرة الشخص هجرة الشخص هجرة العامل هجرة أصحار المعاصي طيب النوع الثالث هجرة العمل هجرة المعاصي والمهاجر من هجر ما الله عنه طيب الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام في هذا الزمن موجود هجرة عكسية من بلد الإسلام إلى بلد الكفر هل يجوز لمسلم أن يخرج من بلد الإسلام إلى بلد الكفر بنية الإقامة هناك؟ ولا لا يجوز واحد جال يجوز بشروط كم شرط كم واحد جال واحد جال واحد جال أربعة طيب اللي أربعة من دين لكي واحد مين اللي قال الأربعة؟ هات الأربعة شروط يوم أحسنت أن يكون عنده دين وتقوى تحميه من الوقوع بالشهوات أن يكون عندهم من العلم الشرعي ما يحميه من الوقوع بالشبهات عشان ما يلعبوش عليه فلننصب الإسلام فيه هات فأن يكون هناك لمصلحة دينية أو دنيوية لكن تكون شرعية دينية كالدعوة لله مثلا دنيوية شرعية كالعلاج من مرض اللي يجد له علاجا في الإسلام عفنا الله إياكم أو نحو ذلك الرابع يظهر دينه إظهار الدين في بلاد المُتَفَارِح صرَعنا أن تصل وتصطف بل يدخل في إظهار الدين أن تنكر على الكفار كفرهم وأن تدعوهم إلى الدخول في الإسلام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في مكة في أول أمره في إظهار الدين النبي صلى الله عليه وسلم كان بالتمسك بمعروف الله به وبالإنكار على الكفار كفرهم ودعوتهم للدخول في الإسلام. حديث ثاني. الله على رسول الله. شكورا شكورا ليه الثاني. عن عمر رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه مر معنا في الجملة في اللقاء السابق. قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من إذ طالع عليها الرجل باختصار من هذا جبريل كلكم يعرف الحديث وهذه صورة أو نوع من أنواع الوحي فالوحي كان يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنواع هذا النوع أن يأتيهم جبريل في صورة رجل ويخاطبه الوحيد ويوحي إليه ما شاء الله يوحى إليه طيب باقي صور أخرى من صور الوحيد أنواع الوحيد هذه مسألة من مسائل الحديث تفهمها وتقيدها عندك المسألة الأولى أنواع الوحيد النوع الورد في الحديث أن يأتيه جبريل في صورة رجل وخاطبه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يأتيه جبريل في صورة رجل من أصحابه من هو؟ دحية الكلب رضي الله عنه وكان حسن الصورة طيب النوع الثاني من أنواع الوحي الرؤية الصالحة أحسن فكان صلى لا يرى رؤيا إلا جاءت مثلا صبح لا سيما في أول المبعث طيب كده نوعين من أنواع الوحي النوع الثالث خلونا نغسل العلم جواب ينقع يده صبتا أألفه في الروع أو النفس في الروع إن روح القدس نفس في روعي أنا نفسا لن تستكمل حَتَّى تستك أجلها ورزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وأعلموا أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته النفس في الروع طيب نوع رابع طيب يعني هذه جزء من الصورة جزء من النور من يكمن هذا النوع الذي فيه سلسله في الدرج ها او نعم ان يتلبس الملك برسول الله صلى الله وهذه كانت تكون اشد صور الوحي على نفس صلى الله عليه وسلم ويكون صوت الملك في صوت الوحي في مثل هذه الصورة كصلت الجرد يعني فيه سريع سرعة وتتابع سرعة وتتابع فينفصل على النبي صلى الله عليه وسلم وحذوه ما قال هذه الصورة إذا حصلت كانت تكون شديدة جداً على النبي حتى ما ودأته جاءوا الوحي مرة بهذه الطريقة وهو على الناقة ناقة ملته أدرك ما قدريش. تبريد شيء تتحمل انظر كم يتحمل صنراء عليكم الناس ما تحمل طيب كم نوع الآن أربعة, أربعة. الخالس ربما تكون على السارقة الله يحسن إليك أن يكون الملك في صورته التي خلقه الله ولقد رأاه ندى كفر عند صدرته كان قبلها فكان قلب قوسيني او انت اوحى الى عبده وهو على صورته التي خلقه الله عليها ان يكون الملك على صورته التي خلقه الله عليها طيب واي من, من انواع الوحن؟ الالهام طيب, طيب. الالهام لكن احنا عوزين الوحن ان يكون فيه ملك واسطة بين الله وبين خلق أن الرؤيا حتى الرؤيا تكون ملك كما ذكر الله جل وعلا يكلمهم من وراء حجاب ان يكلمهم من وراء حجاب يعني ليست في الصوره السابقه كلها ليست في الصوره كلها وانما يكلمهم انها تكون من وراء حجاب فلا يكون في صورة رجل ولا في صورة التي خلق الله عليها ولا في الروح ولا اتلفت به ولا رؤية وإن لم يكلمه كلافة من بالمرائي فجاء لا يراه صلى الله عليه وسلم فأتبد فإذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ علينا رجل شديد ضياض الثياب شديد سواد الشعب لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفتيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد الله لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صبق فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدق قال فأخبرني عن الإحتاج قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه هذه الثلاث تسمى مراتب الدين تسمى مراتب الدين الإسلام والإيمان والإستان الدين اسمه الإسلام وقسم إلى ثلاث مراتب مرتبة منها اسمها الإسلام ولا إشكال فالإسلام الذي هو مرتبة من الإسلام هذه أول مراتب الدين إذا الإسلام الذي هو الإسلام العام للدين عند التقسيم يقسم إلى ثلاث مراتب المرتبة الأولى اسمها الإسلام الإسلام أول مراتب هذا الدين مرتبة ثانية الإيمان، المرتبة الثالثة الإحسان. كل مرتبة تالية تحول ما قبلها، فالإيمان يدخل فيه الإسلام والإحسان يدخل فيه الإيمان والإسلام, والإسلام الذي هو المرتبة الأولى لا يصح إلا بقدر من الإيمان. إلا بقدر من الإيمان، ولا يصل إلى مرتبة الإحفال إلا السابقون. تصور أن في جماعة دخلوا في سباق اللي بيسمونه المارتن، تعرفون المارتنين؟ أروح المارتن مفتوح أول أول اسباق بيكون كم شخص؟ قلوف والذي يوصل على أخر كامل هو أحد من تساقط في الطريق الذي من أول طلقه في الميدان خلاص آه. هذا تقريب لحال الناس معدين ينعز بوجنه اجدعاءه الإسلامي كثير لكن كما في المثل عندما يكذب فلم يبدأ يكلم بتكاليف شرقية الصلاة فقد جاء في الحديث والسلة الأمر بإقامة الصلاة لا بمجرد الصلاة أنا لا يحضرني آية يكتب الله فيها الأمر بالصلاة مجرد عن الإقامة يعني كلمة صلوا أقيم الصلاة نمر بالإقامة في فرق عظيم بين أقيمو الصلاة ومن في فإقامة الصلاة كما في الحديث وإن تقيم الصلاة أن تشهد الإلهyang وتقيم الصلاة إقامة الصلاة تحتاج إلى أمور أهمها ثلاثة قامة الصلاة تحتاج إلى أمور أهم هذه الأمور التي تحتاجها خمس صلأة كم؟ ثلاثة فالأمر الأول أن تكون في وقتها الشر العمر الثاني أن تكون بطمئنينة العمر الثالث أن تكون بحضور قلب قال صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق يرقب الشمس لاحظ حتى إذا كانت بين قرمي شيطان قام فنقرها أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلا. ضيع الثلاث اللي اللحنة قلناها يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرمي شيطان هذا صلاة العقل خلاص الوقت لا يخد من يحفظ على الله قام فنقرها أربعاً ليش طمأنينة لا يبدو الله سيئ إلا قليلا من تش حضور القلب النساء قال تلك صلاة المنافق في إقامة الصلاة لا تتم إلا أمور على رأس أهل الثلاثة تقوم في وقتها تكون بطمأنينة وتقوم بحضور قلب. الشاهد المرات في الدين ابتدى الله عز وجل الناس بها وحتى الأوصيل سيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب العقيدة الحديث عن مراتب أمارات الدين بالتفصيل كثرا مثلا سألوا الجواب العظيم كذا في هالكلام عن مراتب الدين بالتفصيل فنلبي الآن على بعض التنبيهات هذا الحديث التنبيه الأول أن الأمر ورد إقامة الصلاة وليس بمجرد الصلاة وتقيم الصلاة وشو تيجي الزكاة وتصوم رمضان الجبابنة في طاعة ثم سألو عن الإيمان الفرق بين كان إيمان وكان إسلام كبير طارق ركن من أركان الإيمان كفر بجمع المسلمين. من ترك ركن من أركان الإيمان كفر. في الإسلام من ترك الشهادتين فليس يسَلِم أصلاً ما ذُغَل في الإسلام. وطارق ركن من أركان الإسلام فيه نزاع بين الأمة من ترك ركن كفر ولا لا يكفر. لكن من ترك ركن من أركان الإيمان كفر. الإحسان مراقبة الله عز وجل فيما ذأتي وفيما تذرت وهذه إن شاء الله تعالى تفصيل الكلام على الأمراض الدين والعلاقة بينها والفرق بين كل مرتبة وآخرى في المتين سؤال وزاوة العقيدة فنمشي حتى لا نكدر حتى الواصل وعلى أمني حتى طاعت أن تكون عدنا في العلام من الساعة الساعة القيامة سمي الساعة وهي على مراتب أيضا الساعة الخاصة الساعة فأنت فالعبد إذا مات فقد قامت قيامته وهناك الساعة إن سميتها الصغرى لا حرج وهي التي تكون بالنفقة الأولى يموت عندها الخلاص إلا إن شاء الله الساعة الثانية أو الكبرى التي تكون بالنفقة الثانية ويبعث عندها الخلاص يدعو الله عز وجل من الناس ليحاسبهم فضلاً قالت تبني <تصفيق> عننا واتكل الأمرات العلامات وعلامات الساعة أيضا أنواع منها علامة صغرى وعلامات كبرى منها علامات القبر ومنها علامات موجودة ومنها علامات تأتي تباعا فسلاط إن شاء الله على ذلك كله في التبليغ علامة صغيرة والوسط والكبرة ولكن قبر والحاصل الآن والتي ستأتي هذا ذلك قالت السيدة ناوية قالت السيدة ناوية وأثار صفات الرآء أعلى فلأعلى شان يتصورون البنيان ثم قال فالأبي حليا ثم قال يا بني أتى من سائر كل صباح ورسوله أعلى قالت إنه تبرير أساس هاتان على متان ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة والكلام حول هذين علامتين أن تغير الأحوال علامة على قرب الساعة. فالفقراء يكثر مالهم، وأرازل الناس يصبحون ملوكا، وأن ترى الفات الأurat العالة، وفي لب الصم الب ملوك الناس أو رؤساء الناس، فتغير الحال، وأن يوسع الأمر إلى غير أهله، هذه من علامات قرب الساعة. ومما يدخل في تغير الحال عقوق الوالدين فتكون البنت هي السيدة والأم هي المسودة فتتعامل البنت مع أمها تعامل السيدة مع أمتها وأن تلد أمت ربتها من المعالي الوالدة في تفسير هذه العلامة العقوق أن تكون البنت مع الأم وكذلك الوالد مع الأب بمثابة السيد مع العبد عفنا أعوياتكم كل نذية هذا الحديث يسميه بعض أهل العلم أم السنة كما سم وثابح أم الكتاب لأن السنة كلها تقريبا شرح لما أدمن في هذا الحديث وسيأتي إن شاء الله شرح أجزائه للتفصيل في العقيدة والفقر وغيرها الحديث الثالث مثله فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهدته إلا إله إلا الله وإن محمدا رسول الله رقم الصلاة ومتاء الزكاة وصلنا رمضان حد البيت لمن استطاع عليه سبيلا نقوم الحديث الرابع الحديث الثالث عن أبي أسر عن عبد الثالث من أسرار رضي الله تعالى عنه قال حَذَّتَنَا وَصُوبَ إِنْ سُبْطَامَ عَلَيْهُ وَتَلْنَا وَصَابَتِ الْمَصْدُوقِ إِنْ لَا حَذٍّ وصف النبي صلى الله عليه وسلم بوصيني الصادق المصدوق ما الفرق بين الصادق والمصدوق في فرق لم يوجد فيه الصادق غير المصدوق ما شك سيد هذا الصادق وفعله أيضا طيب أنت الآن لك أفر في كلمة في موضوع إن كلمك كلاما بوافق الواقع فهو صادق وأنت مصدوق فالصادق الذي تكلم بالصدق والمصدوق الذي حدث بالصدق أنت فصلنا الوحي الذي يفيه من رب الصدق ولا من الصدق صدق أعلى درجات الصدق ومن أصدق من الله يكيله ومن أصدق من الله حبيب فالنبي مصدوق حدثه ربه وأوحى إليه بالصدق فالنبي مصدوق وكلامه نجل صلى لما يبلغ له المصادق, المصادق صادق صادق لا أصدقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تبليه ما جال شيء الصادق المصدوق المصدق المصدق لأنه لم يصلي كذب ولا ما كذبوه كذبه, كذبه. كذبه الدهاء والكفر كذبوه فالنبي صادق لا يأتي إلا بالصدق قولا وفعلا فقوله كله صدق وفعله كله صدق صلى الله عليه وسلم يعني موافق للحق قال معاذ ومصدوق لأنه أُظهر بالصدق من قبلي ضبيه عذارى حدثنا الرسول صلى الله الصادق المصدوق باصق قال الله تعالى رسول الله الله عليه وسلم المصدوق ان اهل الجن اقاطر في ظهر بني يوم ثم يكون علاقه التلال ثم يكونوا ثلاثه حسن هذه بعض مراحل خلق بني آدم بعض مراحل الخلق بناء إذا تجاوزنا المرحلة الثانية التي مر بها أبونا آدم فأول مرحلة في مراحل الخلق في بني آدم مرحلة النطفة مرحلة إيه؟ النطفة والنطفة ثلاثة أنواع نصف النوع ثلاثة أنواع قبل الكلام عن أنواع النطفة ورد ذكر النطفة في القرآن كم مرة؟ كم؟ واحد يحد هناك ورد ذكر النطفة في القرآن 12 مرة 12 مرة ورد ذكر النطفة كم؟ 12 مرة وورد التعبير أحياناً بأن الإنسان خلقة من ماء دافئ وأحياناً من ماء مهين وأحياناً من مني وهذه ليست مترابطة فكيف الفرق من المطفة والمني ليست مترابطة هذه الأوصاف الحديث يقول إن أحدكم يجمع فرقه في باطن أمه أربعين يوما مضفة. المضفة ثلاثة أنواع. النوع الأول المضفة المذكره وهي الحيوان المنوي الذي يكون سائل منوي وهذا الحيوان المنوي يعني مصدره خصيته الذكر. وفي دفقة المنيه الواحدة من 200 إلى 300 مليون نصف مذكر النوع الثاني من النصف نصف المؤنفة وهي البويضة التي ينتجها مبيض المرأة تكون واحدة فقط في الشهر بويضة واحدة فقط في الشهر المرأة طوال حياتها كلها تنتد حوالي ربعمائة بوئة أفضل والرجل في الدفقة الواحدة من مأتيه إلى ثلاثمائة مليون وهذه البوابة تكون مرة واحدة في الشهر النوع الثالث من النطفة النطفة الأنشاد إن خلقنا الإنسان للمطفة الأنشاد قال الله تعالى في القرآن فلينظر الإنسان وبين نخلقه لقد قد يسمى هذا التفصيل مزاعي له لأنه لا نظرون بذلك القرآن قال الله فعالى تنظر الإنسان هذا النظر مأمور به شرعا النظر والاعتراف في أصل الخلقة مأمور به شرعا ايه النصف الأنشاك النصف الأنشاك شديد هي البويضة الملقحة يعني اجتماع النفة الملكة مع النفة المؤنّة مع سيارة المنوّة مع الويضة الجوازة بعد بعد التلقيح تسمى النفة الأنشاة إنا خلقنا الإنسان من نفة أنشاة حتى تكون النفة أنشاة مطلوب أن النفة المذكّرة تلفّح النفة المؤنّة المسافة اللي تقطعها النصفة المذكرة حتى تصل للمصفة المؤنفة مسافة سنتيمتراك معدودة لكن النصفة المذكرة اذا كانت ذكرا تقطع المسافة هذه من ستة الى اثناشر ساعة حتى تصل الى البوايبر وذا كانت المصفة وانفة تقطع من اثناشر الى اربعة وعشرية ساعة يفرزها المبيض. فقط 24 ساعة فقط ثم تموت تكون صالحة للتلقيح 12 ساعة فقط هذه الـ 12 ساعة إذا جاء لها الحيوان المنوي وقدر وقت التحكى إذا مجنهاش ما ذات وانتحد يخلق ما يشاء يهبو لما يشاء وما هو لما يشاء, يشاء. يشاء. بعد نطف الأنشاد بأيام تعتى المرحلة الثانية العلاقة بعد نصف الأمشات زي ما قلت المرحلة الثانية هي العلاقة احنا قلنا نصف الأمشات هي البوابة الملقحة هذه البوابة الملقحة تلقح في الثلث الأخير من القناة بحينية تشبه الزراعة تشبه الزراعة في هنا أهداف يكون هناك هذه المنطقة تلطح ثم تمشي هذه القناة حتى تصل إلى الرحم كما في الصورة الأمامة الآن تقطع حوالي سبعة أيام هذه المسافية قليلة, قليلة جدا تقطع حوالي سبعة أيام ثم انفح التعبير تنشي بأوثارها في جوال الرحم وتنغارض فيه وتعلق في جزا الرحم وتبدأ تتغذى منه هنا تسمى علاقة وتحيط في الدماء من كل ديها تازم الحالة العلقة تبدأ تتغذى هذه العلقة من الرحم بصورة قدرها الله عز وجل بطريقة عديبة معلن في مجلس أخر تتكلم عنها إن شاء الله بالتفصيل طبق أيام على هني العلاقة ثم تأتي مرحلة النطقة كل مرحلة مرحلة لها أول ولها آخر ولها وسط فمرحلة الع العلاقة لها أول ولها آخر ففي أول المرحلة تكون العلاقة شكل ما ينبغ فعفرا كل الع العلاقة كأنها بقعة دم صغيرة جدا في آخرها تشبه قطعة اللحم، وفي أول المضغة تكون شكل ما ينظر وفي آخرها تكون بقدر ما ينظر كل مرحلة من المراحل لها حكم شرعي اللي سنتكلم عنه الآن إن شاء الله تعالى ثم بعد ذلك يأمر الله الملك ينقر روح نسف الروح غالبا يكون بعد 120 يوم 40 و40 و40 نسف الروح بعد يوم يعني كم شهر 4 أشهر في أحكام شرعية تتعلق المبصى والعلقة أو إذا حصل سقط إذا سقطت إذا أسقطت المرأة في طور المبصى إيه الأحكام الشرعية من على ذلك إذا أسقطت في طوري في طور العلقة إذا أسقطت في طور المضغة إذا أسقطت بعد نفسه الروح الأحكام الشرعية يطلق التبع على ذلك ثانيه شيء خطوة خطوة أولا إذا أسقطت المرأة في الطورين الأولين يعني قبل 81 يوم قبل كم يوم قبل 81 يوم إذا أسقطت المرأة في الثورين الأولين اعتبار لما حصل أنا محصلش يعني لو مطلقة العدة لا تنتهي بذلك لو صائمة الصيام لا ينقطع بذلك ولا تترك الصلاة بذلك ولو نزل دم فإن الدم الذي ينزل في الطورة المثلين مع السق إنما هو نزف وليس لفاس ثاني من هذه ثاني منها اثنين لو حصل فقط في الطور الثالث يعني من واحد وثمانين يوم وانتطالها قبل أن تصل إلى 29، لو حصل في الطور الثالث واحد من المتتالي، أسقط النهرة بعد واحدة من واحدة من المتتالية، إلى أحكم الشرع المترتبة على ذلك أصبح ثلاثة مرحلة ثانية مرحلتين المضرة ما الأحكام الشرعية المترتبة على ذلك لا يمكن بعد أن أحكم الشرعية المترتبة على ذلك إلا إذا نظرت إلى السقط المضغة والمضغة إذا أسقطت المرء من واحدة ومتطالع بيكون لها حالتان الحالة الأولى ألا يظهر فيها أي تخطيط لآدمي لم تكن فقط قطعة لحم لا يظهر فيها أي تخطيط لا ظاهر ولا خفي لا يعرفه المتخصص ولا غير المتخصص لا يوجد أدنى تخطيط فإذا كانت المطفى لا تخصيط فيها أبدا لا يعرفه متخصص ولا غير تخصص فحكمها حكم الطورين الأولين كأنه محقل في حال حكمها حكمه عن المطفى و لا يقصد الصوم بغالق ولا تضغط الصلاة ولو نزل دم. ها؟ سهلا تنقب سهل؟ إن شاء الله إليه حاضر حاضر ده بس خلونا بعدين نتخلص بعد النبدأ الحالة الثانية للمضغر ان يظهر فيها تخطيط تخطيط خفي او ظهر تخطيط ظهر يعرفه كل احده تخطيط الفضي يعرفه عن الخبرة تخطيط بارك نسان والولاده والمرضات اللي عندهم خبرة في الولاده وغير. فان ظهر فيها تخطيط فهو نفاذ تنقضي به العدة ويبطل به الصوم وتسقط الصلاة فالدم النادم مع العلقة مع المضغة لفات الخيط وتترثر عليه أحكام النفات من انتباع العدة فبطلان الصوم وسقوط الصلاة وحرمة الجماع والطواب ونحو ذلك من الأحكام المترتبة على الولادة واضح؟ طيب إذا كان السقط بعد نسف الروح إذا كان السقط بعد نسف الروح إذا أسقطت المرأة بعد نسف الروح بنشوف السقط هل نزل ميتاً أم نزل حياً ثم مال طابعه شابه طابعه إذا نزل ميتا بتترتب عليه الأحكام مثلا من المتبار العبد وتحرق وسقوم القوم والصلاة وحظمة الطواف إلى آثمه ويزيد على ذلك أنه يغسل ويكسفل يصلى عليه ويسمى ويعفر عنه هذا إذا ميت فأضح هو نفخة في الروح أصلح إنساننا لكن نزل ميت فالعدة تنتهي بنعتبر هؤلاء ذا كامل, كامل. قدامنا تأني الإفان ويغسل ويكفل ويصلى عليه ويسمى ويبعطر عنه بل هو اسمه دام عام عقيد طيب طيب إن نزل حيا ثم نازل فهل صارفا كل الأحكام السابقة ويجد حكم آخر وهو أنه يملك المال فيارده ويورد يعني نضربنا قال لها حامل وزوجها أمقد نادي نجي نوزع نقول أقول استلم الحمل ينجل لأن هذا الحمل قد يكون ذكر وقد يكون يختلف المراسل ولما يختلف يختلف وقد يكون تورم وقد يكون واحد يختلف ولا ما يختلف يختلف صحيح المستنيين فأسقطت في الطورين الأولين يترتب الأحكام؟ لا أسقطت في الطور الثالث ولم يظهر تخطيط ترى ترى لا أسقطت في الطور الثالث وظهر التخطيط انتهت العزة ومحجز أخي الدول كويس وأصبح مثال لكن يارث ولا يورث ولا؟ لا تبنطل قطير ونزل ميتا. يارث ويورث؟ لا كان استهلا صارها ثم مات أنا شوفه ذكره دولة ولي خلاص يطلع نصيبه تظلمات نشوف من الأولي تبغى نبدأ نرجع بالطريقة بتاعته. طيب إن سقط هذا الجنين بجناية. واحد عمل كشلة في السوق واللي في البيت مع مريضه صدرته على بطنها صدرت بالوطن المغتربة راحت له. إن الولد في الجناية على أمه مش عليه هي مش جزات موت الولد هي جزات الموت هاي ضربت هاي فاستفقت الولد في الجناية على الأم ففيه دية ديته خمسة جمال خمسة من أكبر طبعا جغلوا ضربها طرحها علي خمسة ورثته إلا الأرض، ورث الجنين إلا الأرض. طيب، راحت عند الدكتور، بل راحت نفسها. هذا عمد فإن كان بعد نفخ الروح، ففيه القصاص القديم. اشتركوا <تصفيق> <أبوه الدكتور ومه. تصفيق> في واحد قتلوا يقتلوا به ولو كانوا عددين يقول الدكتور ام لو كده بيقول على هذا ممكن خلينا كل اللي معانا رحله لا مش هكذا ده تعمد إفقات تعمد قتل بالقدمين لا مجنون مجنان صحيح؟ المهم إخواني كرر كثير من الناس مثال سقط هذا يضاف ولاية الكفار صيام شهرين وتسعة وعشرين صيام شهرين حتى في الخطأ يعني هو أبوية لو هو نضرها فترح أضيع لو صدقت نفسها بدون ما مدرسة شالت حاجة قيلة. حمادها يقول بنتي ما لا تسأل شيء حاجة طييلة على حسان فتصجّطت على الله يا امه وشالت الحاجة طييلة وصجّطت عليها ثمت زمان وعليها فتوم شعري طيب أحكام الجناية على الجنين وعلى أمه هتجي في الفقن إن شاء الله لكن احنا ذكرناها الآن ده في استهتار شديد عند كثير من الناس في هذا الزمن ما لدينا شيئا وصل الثوء ثم نقطع قديم الملكي فيقطع به الرؤوس ونقطع بأربع كلمات لكثب رزقه وعجله وعمله يكتب الملك الرزق والأدب والعمل والشقاوة والسعادة هذه الكتابة ليست هي الكتابة الأولى هذه مرحلة مرحلة كتابة الكتابة وإلى مكتوب في اللوح المحفوظ مكتوب قبل أن يخلق الله من السماوات والأرض بخمسين ألف سنة خمسين ألف سنة هذه كتابة بعد كتابة وهذا المكتوب بعد الحمد ورط الأحاديث أنه يكون في مكانين يكتب في مكانين المكان الأول صحيفة يكون في هذا الملك صحيفة يكتب فيها صحيفة خاصة بهذا المولود المكان الثاني جبينه والمثل المولود الشائع المكتوب على زبين ماذا تشوفه المعيد هذا المدى له في الحديث ما يؤيده فإن فإنه قد ورد في الحديث أنه يكتب على جبينه كل شيء حتى النكبة يعني العطراسة التي تكتب على جبينه، وقد رصد صور لأجنة في بدون مهاتهم في الشهر الرابع أو الخامس ووجدوا في مرحلة مراهب الحمد يكون شكل الجميع فيها عليه نقوش شعيرات صغيرة جدا هذه النقوش لا يشتبه فيها زنينان في العالم عشان خمس والسئة تغطى بطبقه كرنين فيكتب بين عينيه حتى النكبة منتبه فالمغل اللي ست وستك بيقولوه اللي مكتوب على الجدين لذلك نشوف العين هذا له في الأحاديث ما يؤيده هذه الكتابة إنما هي في علم الله ولا تكونوا قهرا ولا رغما عليه الجليل وسيأتي إن شاء الله معنا في الكتاب العقيدة الكلام عن القدر بالتفصيل المهم أنه قدر بالرزق مقدر الألم العمل شقا والسعادة كلها مقدرة ولا يظلم ربك أحد إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس فشرون لا ظلمه واصل. والله في ذلك لا يظلم إنسا أحدا من عالم الجنة حتى ما يكون بينه وبينه وقال اي الكتاب فيعمل بعمل ان ذلك لا يقصد وان احد فيلعمل وانا يكون بينه وبينها الا ترا فاسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل جنتك في لا يقصد وارض عليكم ايمان ايمان ولا إلا إذا خرج من الدنيا على الإسلام أن مدام حي هو خرج مشفق وصول يقول يعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع نصف مدر فيعمل بعمل أهل الناس فيموت على ذلك فيدخل النار قد يكون عمره طويل في المقابل يعمل الزمن طول بعمل على النار ثم يختم نغبه عمل على الجنة كده همزة. فالإنسان دائما يكون مشقق والذين يؤتون ما آتوا قلوبهم وجلاء وجلاء يعني يفعلون الخيرات وهم مشفقون إنا كنا قبل في أهلنا بالشتين ثمن الله علينا وقال على الخوف من الله لمن عمل بخواه اللي يصنع إلى ما يعمل ويظن إنه حج لما كان متجنا هذا من أخطر الناس من أخطر من مكر الله من الكبار. بل قل يعد كفرا يا لله انه لا طيب في اواخر الطحاويه والامن والايات من كلامي ام ملتهم ده غير المرض لا ولا تامر الله كيف بينكم المحدث الخاتمه وليت اليك لبا هي غلط لكن في البدايات بتكون أمارات على الصواتين نسمي يحرص على الخيط ويفع في صلاح خلبه ما استطاع ونفر عبدالله أن يختم لأنا ولكم ختمة الإسلام وآب إلا أماتنا وذرياتنا إلى يوم الحديث الخامس بسم الله والصلاة والصلاة والصلاة على رسول الله أنه عن إحداثة فيه الحديث الصام عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رسل ورواه سفاري ومسلم رحمه الله تعالى وفي روايتي في مسلم رضي الله من عمل عملا ليس عليه أمرنا هو رسل نعم <تصفيق> الحمد لله وبعد من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أربع عبارات كل عبارة تحتاج توضيح هذا الحديث إخواني الكرام من أصول الدين وقواعده الأضار حتى ذكروا أنه نصف الدين ذكروا أنه أن هذا الحديث نصف الدين حديث عمى الله عنه إنما الأعمال بالنيات ميزان للأعمال الباطنة فلا يثاب العبد على عمل إلا إذا نوى بقلبه أن يكون هذا العمل خالص لله أخلصه لله حديث عائشة لمعنى الآن حديث خامس ميزان للأعمال الظاهرة فلا يقبل عمل ولو أخلصته لله إلا إذا كان في ظاهره موافق للشبع حديث عمر رضي الله عنه يمثل الشرط الأول من شروط قبول العمل وهو أن يكون خالص لله لما الأعماله بالنية حديث عائشة رضي الله عنه يمثل الشرط الثاني أن يكون موافق للشبع فلو فرعنا أن عبدا عمل عملا يقصد وجه الله فقط لكنه قام به على غير ما ورد في الشرع أداه على خلاف الشرع إنه لا يؤمن ولو كان خالصا منا وستأتي أمثل الآن إذن هما أمران الإخلاص لله والموافقة للشرع متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم من أحدثان هذه الفقر الأول؟ نحتاج نعرف معنى الأحداث في أمرنا هذا الفقرة الثانية ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم في أمرنا هذا فقرة الثالثة ما ليس منه ما معناه فهو رد ما معناه هذا الحديث فيه التحذير من البدعة والبدعة لها تعريف الشرع لا يظهر معناها إلا بأربعة أحاديث أربعة أحاديث نعرف منها تعريف البدعة البدعة في الشرع ما هي ما البدعة في الشرع معنا الآن الحديث عيشة رضي الله عنه من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو هذا الحديث الأول اللي هنعرف منه معنى البدعة الحديث الثاني حديث العرباط بن سارية وسيأتي معنا في الأربعين النووية وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم من يعش منكم بعده فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعد، حتى ثم قال وإياهم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. في حديثنا الرضي بن وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن كل محدثة بدعة. حديث عائشة ما الأحدثة؟ حديث الأرباط فإن كل محدثة بدعة. حديث الثالث حديث جابر رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح خطبه أو كان يقول في خطبه إن الحمد لله حتى قال ظهر الهدي هدي وشر الأمور وكل محدثة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كم حديث الآن ثلاث الحديث الرابع رواية عائشة رضي الله عنها الأخرى وهي في مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد من هذه الحديث يظهر أن البدعة لا أو أن الشيء لا يكون بدعة إلا, إلا إذا تحققت فيه ثلاثة أمور الشيء لا يكون بدعة إلا إذا تحقق فيه ثلاثة أمور الأمر الأول أن يكون محدثا يعني لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ماذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يفعل أن يكون محدثا الأمر الثاني أن ينسب هذا الإحداث إلى الدين يعني هذا الأمر المحدث يحسد أنه من الدين من أحداثه يعده من الدين خرجت الآن المحدثات التي تتعلق بإيه؟ بالدنيا المخترعات ونحوات لأن فيها أشياء أحدثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا الكثيرة أو لا هل هي بضعة شرعية؟ لا لأنها لم تنسب إلى الدين يبقى أن يكون الأمر محدثا بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الثالث أن يجعل هذا الأمر المحدث من إيه؟ من الدين فيعده صاحبه من الدين الذي أحدثه الأمر الثالث ألا يكون على هذا الأمر المحدث دليل من الشرع لا دليل خاص ولا دليل عام الكلام هذا حتى يتضح أكثر نضرب مثالا نضربه مثال. الآن الثلاثة نقول لهم مرة دعا من يعيدهم حضر. أن يكون هذا الأمر محدفا يعني بعد زمن النبي بعد صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي الذي يتعلق بالتشريع أن ينتبه هذا المحدث إلى الدين أن يكون عليه دليل من الشرع لا دليل خاص ولا دليل عام؟ طيب نضرب مثال عمر رضي الله عنه جمع الناس على صلاة التراويح على إمام واحد هذا محدث ولا مش محدث محدث ما تخش محدث عمر رضي الله عنه قال نعمل في بدعي يعني على سبيل الاستمرار طول أيام رمضان كل سنة لم يكن في زمن فلم ولا كان هو محدث طيب صلاة الترويح تنسب بلدين ولا لا تنسب تنسب طيب هل على ما فعله الأمر دليل لا. نعم دليل خاص وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في رمضان ثلاث ليالي أو أربع ليالي دماعة وتركها في بعض الأحلي الخشية تأم فلما مات صلى وسلم وانتهى الوحي التشريعي هذه الخشية ذهبت ولما ذهبت ذهبت إذا هي بدعة شرعية ولا لست بدعة شرعية ليست بدعة شرعية لماذا؟ من أن عليها دليل خاص وهو أن النبي سنصلى للناس جماعة عدة ليالي فدل على أن صلاة تراويح جماعة شرع الآن. طيب جمع الصحابة القرآن في كتاب واحد في مصحف واحد من أول للآخر وتزليد وقلص هذا القرآن محدث ولا مش محدث محدث ما تخافش لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصورة وهذا الترتيب طيب هذا من الدين ولا من الدين من الدين هذا أصل الدين هذا من الدين طب هل عليه دليل نعم عليه أدلة كثيرة عامة فلا يمكن أن يحفظ الدين إلا بحفظ الكتاب ولا يتم حفظ القرآن إلا بهذه الصورة وإلا ضاع وضيع القرآن مما لا يمكن أن يكون في الأمة فهذه وسيلة إلى حفظ القرآن ونحن مأمورون في حفظ القرآن والسنة في أحاديث كثيرة وفي آيات كثيرة طيب إذا لماذا لم يجمع في زمن الله صلى الله عليه وسلم في كتاب واحد في مصحف واحد لماذا؟ فالوحي مستمد والنفس مستمد. جيد. من قطاع الواحد التشريعي خلاص ما فيش اية تانية تنزل ولا في اية ايه تنسى طيب اقامة المياد على حزنا على الحسين بن علي رضي الله عنه جميعا بالضرب بالسلاسل والسيوف محدث؟ ينسب إلى الدين ينسب, ينسب يجعلونهم من أعظم القرورات هل عليه دليل خاص عام وعامة دين الشيعة مما يتميزون به عن أهل السنة إلا ما أحدها بعد رسول صلى فهم على دين محدد ليس عليه دليل لا عام ولا خاص كل ما يتميزون به عن أهل السنة دين المحدد يعني كل ما ليس في السنة مما هم عليه محدث الاحتفال بمولد عليه وسلم في يوم محدد في عيد محدد يأتي كل سنة محدث محدث ينسب إلى الدين ينسب إلى الدين عليه دان عام أو خاص لا التلفظ بالنية نويت صلي كذا فرضا خلف هذا الإمام حاضر هذه العبارات التي تسمعها وموجودة في بعض كتب الفقه لم يقلها صلى الله عليه وسلم طول حياته فمات ولم يقلها صلى الله عليه وسلم إذن هي محتفى تنسب إلى الدين ولا دليل عليها لا عام ولا خاص فهي يدعا يعني يفعلها صاحبها ويتباينا فما يجي علمي المصاري يقول له يا ابن خلي بالك علمي فيه تصلي وكذا وإطلاق بالك لكن مثلا الطيارة يا شكا احنا الطيارة محدث بعد زمن صديق تنسب الديك؟ لا السماعة دي نعم وعلى ذلك بقية المحدثات الدينية الدنياوية طيب يبقى لابد من هذه الثلاثة قيود للأمر حتى يكون مدعث في الشرق يكون محدثة يكون ضلالة وصاحبها يتوعد بالنار وعلى ذلك تعريف البدعاء إذا طرأته تتفهموا؟ هو اختصار شديد ما يحدث في الدين بلا دليل ما يحدث في الدين بلا دليل فما يحدث في الدين بلا دليل هو بدعة هذه المسألة الأولى تعريف البدع من أحدث الآن فهمنا الإحداث يعني اخترع شيئا بعد الموت النبي صلى الله عليه وسلم في أمرنا هذا يعني نسبه للدين ما ليس منهم، ألم يدل عليه دليل لا خاص ولا عام؟ دل التلت أشياء اللابد منهم في تعريف البدعة أن يكون محدث وأن يكون في أمين هذا يناسب للدين، وهل يدل عليه دليل خاص ولا عام؟ فهو رد، يعني فهو مردود على صاحبه غير مقبول. حاضر فهو مرض ذلك مقبول. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه من أحدث اخترعت عزم المسلم في أمرنا هذا في الدين ما لم يدل عليه دليل عام ولا خاص فهو رد يعني فهو مردود على صاحبه دين سواء كان في الألصاب في التلفظ الدينية وكان في الأعمال فما مثلنا بأمثلة المسألة الثانية حاضر المسألة الثانية العلاقة بين البدعة والمعصية هل في علاقة بين البدعة والمعصية ولا ما في علاقة البدعة والمعصية يشتركك في أشياء ويشترك في أشياء مما تتفق البدعة والمعصية أن البدعة والمعصية مجمومة تاني البدعة والمعصية مجمومة تاني المعاصي مجمومة والبدعة مجمومة. مما تشارك في البدع والمعصية أن البدع والمعصية سبب لضياع الدين واندثار الشريعة. انتشار المعاصي وانتشار البدع يُؤدِّنُ بضياع الدين واندثار الشريعة. وما يضيع الدين ولا يندرس الشريعة إلا بكسرة المعاصي والبدع. من الفروق بين البدع والمعصية أن صاحب البدع يفعلها تدينا فيظن أنه يحسن صنعا وصاحب المعصرين معصية لا يفعلها ويعلم أنها معصية ولذلك بعض السلف قال أن البدعة لا يتاب منها يعني في الغالب أن صاحب البدعة لا يدوم بدعته لماذا وأن يظل على هدن يظل أنه على هدن في الغالب لكن كم من صاحب ذات التاب حتى الله عليه ومن الفروق بين البدعة والمعاصية أن مجموع البدع انتبه هذه العبارة مجموع البدع أشد خضرا من مجموع المعاصر هذه العبارة تقرأها في كتب العلم كالتالي أن جنس البدع أعظم من جنس المعاصر انتبه الجنس يعني المجموع يعني ايه? يعني ليس كل فرد في البدع اع진 من كل فرد في المعاصي قد تجد معاصيها اعظم من كثير من البدع انتبه لهذا جيدا العبارة ليست ان البدع اعظم من المعصية لا العبارة ان جنس البدع مجموع البدع اعظم من مجموع المعاصي يعني ما تجيش تقول أن كل فرد في البدع أعظم من كل فرد في المعاصي لا قد يوجد معصية أعظم من كثير من البدع ومما تتفق فيه البدعة والمعاصية أن البدعة تقسم كما تقسم المعاصي فالمعاصي فيها معاصي مكثرة يعني يكفر بها العبد عياذا بالله وفيها كبائر وفيها صغائر وكذلك البدع فيها بدع مكثرة فبدع كبائر وبدع صغائر من أنواع البدع العظيمة البدع التي تتعلق بالاعتقاد كبدعة الرفض بكسر الراء أو الرفض بفتحها لأنهم يعتقدون النقص في دين الله في رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحابة في رسول الله في كتاب الله من البدع المتعلقة بالاعتقاد بدعة الخوارج بدعة الروافد بدعة المرجاء بدعة تأويل سواء كانوا من الشعراء أو المترديين أو أحوهين وأولك بدعة تتعلق بالعبادات وهي كثيرة. سواء كانت علاق بالأذكار أو الصلوات أو غير ذلك فإن شاء الله تعالى في المجال في قادمة حديث العرباط وغيره نذكر بقية الكلام على البدعة الإنسان يحضر البدعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار إذا من أحدث في أمر ما هذا ما ليس منه فوراً عليه. إذا ما يتقرب به العبد إلى الله في احتفال الموالد مردود عليه. قامت الجناز بهذا الشكل في عشرا عند الشيعة رد عليه. تلفظ بالنية مردود عليه. وكذلك المعاملات تجارية التي ليست على مقتضى الشرع. وهذا باب عظيم. سيأتي بعدين إن شاء الله الكلام فيه المكاسب التي ليست على مقتضى الشرع رد يعني أنت تجري العقد فتبيع لهم وتقتضى الثمن وهو على غير مقتضى الشرع رد يعني السلعه اللي انت مش ملكك والفلوس اللي هو خدها مش ملكك ينفق شيئا ليس له وأنت تستمتع بشيء ليس لك مشاءه إن شاء الله تعالى الكلام عنها في حينها إن شاء الله تعالى من أحدثه طيب في شخص أحدث مش هو اللي اخترع وفيه واحد اخترع وجاء ناس عملوا زيه مش هم اللي أحدث هم تابعوا من أحدث تجد الرواية الثانية للحديث معك في الكتاب من عامل عملا ليس عليه أمرنا فهو رب إذن رواية من عامل يدخل فيها من أحدث ومن تبعه فهي أعمل رواية من أحدث إذا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد ومن عامل عملا ليس عليه أمرنا فورد سواء كان هو الذي أحدثه أو كان تابعا لمن أحدثه وهذا هو السبب الذي دعا لمن النووي رحمه الله يذكر روايتين حتى يبين لك أن رواية ثانية يدخل فيها من أحدث ومن تابع ولم يحدث طيب الحديث الثالث قال الله صدر الله تعالى عن <تصفيق> مواقف <تصفيق> <تصفيق> الشبهات الحديث الثالث عن أبي عبدالله محمد جشير ودى الله عنهما قال سمعت الله عليه وسلم أبو الكسر إن الحلال بينوا وإن الحرام بينوا وإن الحرام أمور لا يعلمون كثير من الناس فمن استفى الشجنات استفى على جبيل وإرسل ومن وقعت الشجنات وقعت الحبار كالله يرى الحبار كما ينشف أن يوزع فيه ألا وإنا لكل ملك هما ألا وإنا كما هو المحارف ألا وإنا في الجفة مرغى إذا طرحت طرحت جفة كل وإذا فتتت جفة كل ألا وهي مغارف وعصف الله الحمد لله وبعد هذا الحديث أيضا من الأحاديث الكلية وذكروا أنه ربع الدين أو ثلث الدين الحديث قسم الأشياء من جهة الحل والحرمة إلى ثلاثة أقسم القسم الأول الحلال البين الذي لا يختلف المسلمون في حجة القسم الثاني الحرام البين الذي لا يختلف المسلمون في تحريمه حلال البين كان من هذه المباحة الخطنية الكتانية أنواع من الأطعمة والأشربة المباحة وغير ذلك مما هو معلوم الحل عند جميع المسلمين حرام البين عفنوا إياكم شب الخمر السرقة في الميتة ونحو ذلك مما هو معلوم الحرم عند جميع المسلمين هناك قسم ثالث يتردد بين الحلم والحرمة بعض الناس يقول حلال وبعض الناس يقول حرام هذا القسم الثالث سمعهم النبي صلى الله عليه وسلم مشتبهات أقسام الناتق مع الحلال والحرام المشتبهات كم قسم قسمهم النبي صلى الله عليه وسلم فالحلال معروف عند الجميع في الجمله والحرام معروف عند الجميع اقصد الحلال البين والحرام البين إذا القسم الأول من الناس الذين يعرفون الحلال والحرام اقصد الحلال البين والحرام البين القسم الثاني الذين يشتبه عليهم المشتبهات التي هي تتردد بين الحلال والحرام هذا القسم الثاني يبقى في قسم يعرف الحلال البين والحرام البين قسم من الناس تشتبه عليه بعض الأشياء فتتردد بين الفل والفرم. القسم الثالث الذي يعرف الشقمة في المشتبهات. قال صلى الله عليه وسلم المشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. ولا كل الناس كثير يبقى في مجموعة تعرفها تعرف حكم المشتبهات. فالناس ثلاثة أقسام. قسم يعرف الحلال بين الحرام بين. وقسم من هؤلاء يشتنه عليه بعض الأشياء تتردد بالحل والحرمة وقسم يعرف حكم المشتبهات يعرف ما اختلف فيه من الحلال والحرام بدليله فإذا اختلف فيه الحلال والحرام فقسم يعرفه بدليله فيعرف أنه حلال هذا اشتبه فيه حلال ولا حرام فيقسم يعرفه بدليله أنه حرام طيب الان عندنا تقسيمين تقسيم الأشياء حلال بين حرام بين مشتبهات، وعند تقسيم الناس يعرفون الحلال بين الحرام البين قسم يشتبه عليه بعض الأشياء تتردد بين الحلال والحرام قسم الثالث يعرف المشتبه بدليله يعرف الحكمة بالمشتبهات بدليله في تقسيم آخر موقف الناس من المشتبهات خلاص الموقف من الحلال البين يفعلونه وما فيش إشكال الموقف من الحرام البين يفعلونه. لكن ما موقف الناس من المشتبهات فعلا وتركا قسم من الناس يهجم على المشتبهات ولا يتورع يسمع أن هذا حلال ولا حرام ما يدورش يفعل فيتبع هواه دون أن يتحرى ولا يتورع قسم يهجم على المشتبهات قال صلى الله عليه وسلم ومن واقع في الشبهات وقع في الحرام هذا قسم قسم آخر يتورع ما وش عارف الحكم سيتورع طبعا في القسم الثالث عارف الحكم بدليله مر معنا بيفعل ما اقتضاه الدليل يبقى الناس مع المشتبهات ثلاثة أقسام الناس مع المشتبهات كان قسم جماعة ثلاثة أقسام قسم يهجم ولا يتحرك ولا يذهب إلا قد يكون جريء يقول له مثلا يعني بعض الناس كان في في بورصه او نحوها فسمع اثنين جاره يتحدثون عن معامله تجاريه محرمه فقال لهم هذا حرام فاستخر منهم وقال له ايه هو احنا بتوع الحلال والحرام شايف مسلم هذا جريء ولا لا جريء جدي الله سبحانه الحليم مع الذنبه يعني لو واحد لو احد اغاظك اغاظ وانت قادر على الانتقام منه وتأمل العقوبة قادر على الانتقام متأكد ان مش حاجة تجيلك بتعمل ايه بتنقب لكن الله عز وجل حليم كل واحد بتوع الحلال والحرام اذا القسم الاول يعتم على المجتهد القسم الثاني يتوقع يشعر بالحكم خلاص، بيحافظ لدينه، فيتابع عنها. القسم الثالث عاد بالحكم بدليله فيتبع الحق حسب ما أده ليجتهادهم. طيب ما السبب الحامل على الجرأة عن المجتهاد؟ وما السبب الحامل على التورّع؟ ما الذي يجعل العبد يهجم؟ وما الذي يجعل عبد يتورّع؟ أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في الحديث. فقال ألا وإن في الجسد مضغه إذا صلح القلب تورع الإنسان وافتعد وإذا فسد هجم على المشكلة بل هجم على الحرم إذن القلاص لا يسلم العبد إلا إذا سلم له قلبه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله لقلب سليم سلامة القلب أمر عظيم يمدل على الإنسان أن يسلك مسالك سلامة القلب وإن شاء الله تعالى سيأتي من الأحاديث ما فيه إشارة إلى أسباب سلامة القلب المشتبهات في هذا الزمن أكثرها في المكاسب في المعاملات التجارية فعلى الإنسان أن يحطى طغاية الحيط في كسبه ولا يدخل عقدا من العقود التجاري إلا على بينة من أمره إذا اشتبه عليه الأمر ماذا يفعل؟ الكفر فمن اتقى الشبهات فقد استدرأ كلمة استدرأ فعلها إيه؟ ثلاثي برأ فهي من المزيد الثلاثي بثلاثة أحراب استدرأ السين والتاء في الغالب في غالب الأوزان أو في غالب هذا الوزن تدل على الطلب. عاوز تطلب البراءة لدينك فيما بينك وبين الله ولعرضك فيما بينك وبين الناس. ابتعد عن عن الشبهات. فمن ابتعد الشبهات فقد استبرأ لدينه فيما بينه وبين الله واستبرأ لعرضه فيما بينه وبين الناس. صار دينه لأنه ابتعد عن الشبهات وصان عرضه عن كلام الناس. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام يعني من تجرأ على الشبهات فإن الأمر سيقول به إلى أن يتجرأ على الوقوع في الحرام البين الذي يتجرأ على الشبهات يعني ذلك يتجرأ على مستبان ولذلك جاء في بعض الرواية الحديث أن من ترك المشتبه كان لمستبان من الحرام يك replies dice من ابتعد عن المشتبه لا شك ابتعد عن المستبان. ولا لا؟ إيه نعم فالإنسان يحطاط لدينه بالبعد عن الشبهات ويحطاط لعرضه حتى لا يتكلم الناس فيه بالبعد عن المشتبهات والذي يعين على ذلك كله هو سلامة القلب وصلاحه نسأل عز وجل أن نرزقنا وإياكم سلامة القلب وصلاحه نكتفى في الحديث اليوم بهذا القدر قبل ما نبدأ في الدرس التالي أي سؤال أو استفسار؟ في بدعة مكروهة وأطلق السلف والكراها جيد لا فيه مختلفة ما... فيه, فيه أو كان فيه حديث ضعي صد إذا كانت في الصلاة بدعة تعود إلى شرط أو رقم من أركان الصلاة يمكن أن تبطلها أما البيعة بإطلاق يطلق أنها تبطل الصلاة لا يكون ذلك إلا البيعة المكثرة عفنا الله وياكم التي يكفر بها صاحبها فهذه تبطل الدين كله ليس الصلاة فقط <تصفيق> في المشتبهات آه أنت إذا كنت من أهل العلم وبان لك الحق بدليلة تفعله لكن إذا كنت مستفتي مستفتي مستفتيت اتنين أنت ابتداءا بتبحث عن أعلم الناس وأورع الناس في ظنك فتسأله فإذا أفتاك تفضع ما أفتاك به لكن لا فرض أنك تقالت اتنين أو بلغت جواب اتنين وتعارض. واستوى عندك هذان الشخصان استوى عندك في العلم والتقوى والوراء والفضل وتردد الحال عندك بين الحلو والحرم أصبحت مشتبهة في حقك فالأورع لك أن تتركها والفتائدة أمهى بنروقان الخطوط ان شاء الله افاقته اوسع سنتكلم عن فضائل السمون ان شاء الله وعن خطوط الخطوط الصحيحه خطوط السنه طب نكتب في كما النار دركات والضلال دركات ففي ضلاله في ضلال دون ذلك يعني كل البدع ليست في مستوى هي ضلال لكن ليس الضلال واحدة ليس الضلال درجة واحدة <تصفيق> وليست النار واحد. يعني العذاب يتفاوت والبدع ما لم تكن مكثرة ما لم تكن مكثرة فهي داخلة تحت المشيئة إن شاء ف الله وإن شاء عذبت ما لم يتب صاحبها منها أما إن من الكفر فمأذونه وكانت التوبة مستوفية الشروط خيرنا الله عز وجل رحيم يمنه ويقبل التوبة طيب حاضر هذه أسئلة مهمة في البدع إن شاء الله سيأتينا حديث آخر وهناف العرباب المثارية نجهز لكم في هذه الأشياء حتى يطول الوقت بس على الناس طيب فضل عن الحاجة اه؟ اه, اه, اه, أه؟ آه هو كل بدعة معصية وليس كل معصية بدعة السرقة معصية بخلاف البدع ل لأن منهي عنها الشرع بدليل بخصوصها من أيام النبي صلى الله عليه وسلم فليس كل ليس كل معصية بدع وكل بدعة معصية نعم فبنو مأمور الله خصوصاً حضن بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على رسول الله ومعرف قال النصر رحمه الله تعالى الدين النصيحة الحديث الثالث عن أبي الغطية كريم الزيارة للتاريخ والضامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن طال لله ولكتابه ولغسوله ولألمة المسلمين وعالمتهم قوام المسلم والموضوع تميم بن أوث الداري كنيته أبو رقية وهذا فيه جواز التكني بأسماء الإناث ها أبو رقية تميم بن أوث الداري كان أنصاريا فأسلم وله في الإسلام محاسم وهو من الأوائل في أمر فالأمور من يعرفه أول من ها أول من لأول من أيه، تمام؟ ها؟ أنا ما أدري هل هو أول مرة أول ناء ربما كان معه أحد آخر، لكن هو مشهور في الإسلام أول ما فعل شيء في الإسلام رؤيته في حديث الجساسة كان قبل الإسلام، الذي أسأل عنه في الإسلام أول من أيه. وكان كان عايش فيه كان عايش في مصطيب الداري الديري أول من أسرد المساجد وبعض سرات المساجد نسأل الله أن ينور قبره كما نور بيوت الله يقول أن نفسه لما قال الدين النصيحة قالها ثلاثا مضمعنا في عديد جبريل في آخره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه جبريل أساكم يعلمكم دينكم بعدما ذكر الإسلام والإيمان والإحسان فكلمة الدين ترك مراتب إسلام وإبن وإحسان الدين النصيحة فيدل على أن النصيحة تدخل في جميع مراتب فالدين تدخل في الإسلام وتدخل في الإيمان وتدخل في الإحسان فالمطلوب أن يكون منك في الإسلام وللإسلام نصيح وأن يكون منك في الإيمان وللإيمان نصيح وأن يكون منك في الإحسان وللإحسان نصيح الصحابة رضي الله عنهم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن ننصح لمن فقال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم كم دون كم خمسه النصيحه لله تكون توحيده والايمان به وطاعه شرعه ونصرته دينه الزوذر وهذه ذلك من المعاني التي ستفصل إن شاء الله تعالى فيما نستقبل من دروس النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قريبة بمعناها من النصيحة لله من به صلى الله عليه وسلم وتعذيره وتوقيره ونصر دينه ونشر سنته وبفرعانها والاقتداء به واستباعه صلى الله عليه وسلم محبته محبة آل بيته محبة أصحابه ومحبة ما يحب وبغض ما يبغض صلى الله عليه وسلم لله ولرسول ولكتابه النصيحة للقرآن حفظه حفظ الحدود وحفظ الحروف العمل على نشره عجزت عن الحفظ وحفظ عجزت عن التحفيض بنفسك حفظ بمالك افتح حلقة في مسجد اكفل محفظ حث أبنائك على الحفظ هتلوم محفظ حفظ الكتاب حفظ الحدود وحفظ الحروف نشره اهتمام بالمصاحف والعناية بها تطبيق أحكام القرآن وآدابه فقد كان صلى الله عليه وسلم خلقه قد كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وغير ذلك من المعاني التي لا تخفى عليكم ولأئمة المسلمين وعامتهم أئمة المسلمين حكامهم وأمراؤهم وسلاطينهم من أرباب الولايات العامة وما يدخل فيها والنصيحة للرؤساء والحكام والسلاطين والأمراء تكون بأمور منها طاعتهم في المعروف فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ومنها إعاناتهم على الخير والبر فلا يعانون على الشر والإذن وإنما يعانون على الخير والبر ومنها محبة اجتماع الناس عليهم وبغ الفرق ومنها النصح لهم يعني النصحهم فيما يحتاجون فيه إلى نصيحة إن كانوا يقعون في شيء من المخالفات الشرعية كبيرة كانت أو صغيرة خاصة كانت أو عامة فينبغي على من قدر على النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يفعل ذلك ومن النصيحة لهم لا يعانون في شر ولا يخدعون فإن كثيرا من البطانات إنما لا تسلك النصح مع الرؤساء والفكان والأمراء وإنما يسلقون الخديعة فتجعل البطانة تسكت عما فيه الحاكم من منكرات وترقل له منكرات الناس فتتركه في مصائبه وبلاياء وترقل له منكرات الناس فيغيرون قلبه على الناس هذا خطأ هذا وضع معكوس المنبغي في البطانة أن تحبب الرؤساء والحكام في الرعية وأن تطيب قلوبهم عليهم والمنبغي على البطالة أن تنفح بالرؤساء والأمراء فيما هم فيه من أخطاء وهذه أمانة عظيمة والوضع المعكوس ما يفعله كثير من البطالات أنهم فيغيرون قلوب الثكار والرؤساء على الناس سينقلون لهم عيوب الناس ويتركونهم في عيوبه وقريب من هذا الخطأ ما يفعله بعض الخطباء من وضع معكوس، فيتخذ المنبر وسيلة لكشف عيوب الحاكم للناس فيهيد الناس عليه ويترك عيوب الناس لا يعالجها هذا وضع معكوس وهذا وضع معكوس. فالمنبغي على البطانة أن تسلك مسلك الأمان فتنكر على الحكام ما هم فيه لأن البطانة أقرب الناس للحاكم. ويطلعون منه على أشياء لا يفعل عليها الناس وينبغي عليهم أن يطيبوا قلوب الحكام على الناس لا يغيروا لا يغرون صدور لا لا يلفوا مسلك منهم مسلك تغيير قلوب الحكام على الناس والوقيعة بين الحاكم وراعيته والمبغي على الخطيب والواعظ والنافح أن يجتهد في علاج عيوب الناس. وماذا يستفيد الناس من ذكر عيوب غيرهم لهم سواء كان هذا الغير شعوب أخرى أو كان هذا الغير سلاطين أو شكام أقول الأمانة في كل موضع بحسبه لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم المرض بالعالم هنا غير الولاد غير الحكام الرعية إخوانك الذين يخلطونك من غير الحكام النصيحة لهم أن تسعى في جلب النفع لهم في الدين والدنيا أن تسعى في جلب النفع لهم في الدين والدنيا لأن النصيحة مدار معناها على إرادة الخير للمنصوح والسعي فيه يعني في جلب هذا الخير ودفع الشر عنه ومن أكثر ما يحصل فيه خلل فيما يتعلق بنا مع أنفسنا شيئان اللسان والمكاسب فكثير منا لا يتورع عن غيبة أخيه والوقوع في عرضه بالكلام وذكره بما يكره ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدهم حتى يحب الأخي ما يحبه لنفسه من الخير ولما في الحج عن بعض التقديم والتأخير قال لا حرج لا حرج إلا رجلا اقترض عرض امرئ مسلم وهو ظالم فذاك الذي حرج وهلك حفظ اللسان عن أخيك لا تقع في عرض ولا تتكلم عليه بما لا يحب ولو كان حقا فإن الغيبة صدق لكنها محرمة فضل عن الكذب وغير ذلك مما نقع فيه من الأخطاء نستسل الكلام في أعراض الناس وهذا خطر أمر الثاني مما ينبغى أن ينبه عليه في هذا المقام المكاسب البيوع تجارات لا تخرج الأسواق من غش والغش خلاف النصيح تطيب نفسه أن يخدع أخيه وأن يأخذ ماله طيب نفسه بذلك وهذا شيء عظيم شيء عظيم من الإثم والله تجعل سئله عما يفعل. ذكر في السيرة أن جرير بن عبد الله البجلي وهو من من الصحابة الذين تأخر إسلامهم وهو راوي حديث بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. يذكرون في ترجمة دي شيئا عجيبا. يذكرون أنه نزل السوق في أواخر حياته نزل يشتري ثرثا. فبيشتري من أحد الناس. هذا الذي يبيع ليس من الصحابة ولا يعرف الجرير ولا يعرف من الجرير صحابي. جرير بيع الفرس أبيعه كم بمتين درهم. جرير أعطاني متين درهم وركب الفرس ومشي. بعد ما تطلع من السوق نقل الفرس قوي يجري. عجبه الفرس جدا قل له والله دي لو بتاعي ما رضي فيها لبر العمد درهم متين شوي. فرجع إلى السوق فبحث عن التاجر قال خذ أعطى مئتين أخرى. ما هذا؟ قال له دلو بتاعي مرضى شكب أجل من ربعمئة خلت ثم ركبه وانصرف فلما جرى به وانطلق قال لا لا ربعمئة شوي لا لا مرضى شكب أجل من ستمين فردع إلى الرجل مرة ثانية فبحث عنه فين؟ فأعطاه فنظر إليه الرجل نظر المرتاد يظنه مجنون فالجريد فهم قال لا يا أخي لست مجنوني أنا جريب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بايعت رسول الله على النصح لكل مسلم أنا نصحك. يعني أخذ هذه الصورة بصرف النظر عن حدوثها وعدم حدوثها وعدم حدوثها، وانقلها إلى أسواق المسلمين الآن تيت شائعا عجيبا. عجيبا في أسواقنا أقول النصح للمسلم أمر عظيم ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة فجمع الدين فيه والنصيح وحصره فيها الحديث الباري. رواه أبو داود الله الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه الله صلى الله عليه وسلم قال: الناس حتى يشهدوا أن لا الله وأن هذا الرسول الله ويقيم صلاة ويقيم الزكاة فإذا فعل ذلك عصر منه بما أمه وأمواله إلا بحق الإسلام وحسابه على الله تعالى ووعمى البطالين ومسلمون رحمه الله تعالى طبعا لا يخف عليكم من العناوين التي تكون موضوعها في المسجد هذه العناوين ليست من وضع الإمام النووي رحمه الله تعالى طيب هذا الحديث مهم جدا وفيه مسائل غاية في الخطورة. من تبي سويا فيها؟ أمرت أن أقاتل الناس. أمرت. من الذي يقول هذا الكلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الذي يأمر النبي الله, الله عز وجل. إذا الأمر هو الله عز وجل. وإذا قال الصحابي أمرنا يكون لام من النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس. حتى للغاية أمتنوا عن مقاتلتهم إذا قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله وأصاموا الصلاوات الزكاة طيب أنت الآن في ساحة القتال لإعلاء كلمة الله فقال لك الكافر في ساحة القتال لما علوته بالسيف قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله تكف ولا ما تكف لكن الحديث بيقول أمنت أنه قتلت حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد الصلاة ويقيم الصلاة ويؤد الزكاة سبب تكف ولا تسيبه ولا تقول له لا تعالى صلي مستهد من غير ما تزكي ما الحل طيب انتبه معي المثالة الأولى إذا نطق أحد بالشهادتين فقد دخل في الإسلام ووجب الكف عنه وصار معصوم الدم والمال ولو كان في أرض المعركة تحت السيف خاف السيف فقال لا إله إلا الله تكف عنه وثبت له عقد الإسلام وصار معصوم الدم والمال دمه محترم فليعتدى عليه وماله محترم المثال الثانية عصمة الدم والمال تزول ويصير حلال الدم والمال في أحوال تزول هذه العصمة في أحوال ويصير حلال الدم والمال بعد نطقه بشهادتين في أحوال الحال الأولى أن يرتكب ما يصير به حلال الدم فقد قال صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني زنى بعد زواجه صار حلال الدم زنى الآسمة ولو كان يشهد أن لا إله إلا الله ولو كان يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويأتي بدمع شرائع الإسلام زنى الآسمة وأصبح حلال الدم الثاني في الحديث النفس بالنفس قتل نفس المعصومة عمدا صار حلال الدم ولو كان يأتي بدماء شرائع الإسلام الثالث التارق لدينه المفارق للجماعة التد لأي نوع من أنواع الرد طيب الصلاه والزكاه المذكورين في الحديث إذا امتنع عن الصلاه وجب قتله حتى عند كثير من أهل العلم الذين يقولون إن ترك الصلاة ليس كفرة يعني مثلاً أمام الشافع أمام مالك في مذاهبهم من ترك الصلاة ليس كفر لكن لما سؤلوا عن شخص امتنع عن الصلاة قالوا يقتل يعني امتنع عن الصلاة يا فلان صلي لا نعرف من الصلاة شرع واجب علينا والصلاة شابها كبير لكن لن أصل يا فلان قال لن أصل امتنع عن الصلاة فيجب أن يقتل طيب نختصر الممتنع عن الزكاة أنا عارف من الزكاة الدين لكن ما نشمزك كذلك يجب أن يقتل عند طائفة من أهل العلم وباختصار شديد الممتنع عن أي شريعة أو شعيرة من شعائر الإسلام الممتنع عن أي ركن من أركان الإسلام الخمسة عند طائفة من العلم يقتل أنا عارف من حاجة فقر باسم حج. يقدس طيب الشعائر التي ليست بأركان الشعائر التي ليست بأركان مثلا الأذان ليس رقماً من أركان الإسلام أهل قرية قالوا ما إحناش ما في الجعبة بتاعنا لازم ش شرع بس ما إحناش ما أذنين هنصل الصلاة خمسة دون أذان أذنوا غير ما إحناش ما أذنين إلا ذن من أركان الإسلام قبل أصل الصلاة خمسة دون أذان الصلاة صحيحة صحيح صحيح لكن هذه الشعيرة الظاهرة إذا امتنعوا عنها ينبغي على الإمام أن يقاتلهم وأن يجبرهم على الإتيان بهذه الشعيرة ولو لم تكن فلو كانوا جماعة واتفقوا على ترك شعيرة ولو لم تكن من الأركان فيجب على الإمام أن يقاتلهم إذا اللي بيشهد الليلة الأنم حمد رسول الله لزهد آخر المطار وإنما قد يطرأه على عصمة دمه وماله ما يدعله الدم حلالا والمال حلالا كما لو قتل نفسا بغير نفس عامدا كما لو زنا بعد أحصان عفنا الله وإياكم والمسلمين كل بلية وكما لو ارتد عن دينه وكما لو امتنع الصلاة والزكاة أو الصون أو الحج عند طواعث من العلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة هذا صنف في صنف آخر يكون معصوم الدم والمال ولولا أن يشهد لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وهم الذين يدخلون في ذمة المسلمين فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل سرية للقتال سبيل الله كان يعلمهم صلى الله عليه وسلم أن يخير الناس بين إحدى فله الدخول في الإسلام أو الدخول في ذمة المسلمين فلو دخلوا في ذمة المسلمين صار لهم حقوق عظيمة ومن ذلك عصمة الدم والماء وأحكم أهل الذمة تكلمنا عنها قبل ذلك أو عن بعضها في نحو الفقبطين ويدخل في ذمة المسلمين على مذهب مالك أي طائفة على وجه الأرض وهو الصحيح إن شاء الله تعالى فالمجوس والوثنيون والذين لدينا لهم الشوعيون والملاحدة وغير هؤلاء إذا دخلوا في ذمة المسلمين صاروا معصومين الدم والد. ومن ثم الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً ويقيموا الصلاة وينطوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها أو إلا بحق الإسلام من الحق الذي يبيح الدم والمال كما تقدم معنا الأشياء التي سمعتموها القتل عمداً فما بعدهم إلا بحقها قال وحسابهم على الله عز وجل الآن شخص شاهد أن لا إله إلا الله وأنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة واتّبَع الزكاة وامتَّالى وأتى بجميع شعائر الإسلام على طاقته ولم يظهر لنا لم يظهر للمسلمين إلا الخير منه أصبح من المسلمين له ما عليهم ولهما لهم وعليه ما عليهم لكن هذا النوع من الناس أو المسلمون عموما الملتزمون بشرع الله وشعائره قسم منهم صادق فباطنه مثل ظاهره وقسم منهم منافق كاذب لما نطق الشهادتين ودخل في الشعائر الظاهرة نفاقا النفاق الأكبر عفان الله وليكن. في الدنيا يعامل معاملة المسلمين فرهادت ويورث ويصلي عليه ودفن مقابل المسلمين وينكح من المسلمين والمسلم ينكح هنا منه, منه وعمل معاملة المسلمين لكن في الآخرة حسابه على الله عز وجل إنما يكون في الضرك الأسفلي من النار فقوله وحسابهم على الله عز وجل فيه بيان أن الأمر في الآخرة ليس كما هو في الدنيا فكم من ساجد راكع سيكون في الآخرة في الضرك الأسفلي من النار لأنه منافق نفاق أكبر عفونا الله إياكم من كل شيء نكتب بعد القدر في الحديثين